الله ينصر في الله تعالى الله قال زيادة تقوم البيس المجيد عليهم وزيادة الى البيس هنه والسلام قال جاده صلاةا قال الا انه ليس مخفوعا به فقل مجيد بما لمن من وقالت خلية وقالت خلية وقالت خلية أبريك كمحمد قالت في رواية مهو لخمسين الوقت والدخاء والعجحة قلنا مدرل المتر في نظر حديث البراد من الوصف وراء مكتبات قالت انتكابته قال الله تعالى ان الصلاة كانت على ويقال رب النبي فكان المخزون في التواب المخزون وقال ولم ما وهو لكم سمعي سبك يجيبها بالسنة لأنه صلى الله عليه هو الذي بها من جميع السنة حتى لا تجيبوا عايدا عن على رحمته من يعني رواية تعددت في الوقت الحديث عندنا ان صلاة اليكري واجبا وفي رواية انه بهذا القيب خلدنا من يوسف تعالى انه شيخ عبد الله بن عبد الله حميدي رسالة عن تربية سيداتنا في في ديسمبر ألفين على عشر في الأصل من اتفادنا وصلنا اي سبوه لذلك اجمع انه لا يكفض جباح الوطف تقاضح هو تخليق من من عملا ومواجم اتفادا وصلنا في من صلى الله عليه وسلم لا من وقال بمن هو بمسوي بمن ما بعرف الله شو بيسوي من بسلاسل مكان في <تصفيق> يقرأ في الدنيا الله شو انه المفاتيح الحقيقيه للنجاح فمشكوره في الله أحد في الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان لم من القراء لأننا لم في وجودها وجودة القراءة في وجودها وقلنا نحن الوضاء تبنا دائما على الأحرق قال وياكم في الشائفة في قبل الوكور وياكها لما رواينا او لما رضا عنه لا ترفع لدي الله في شبه الماضي بجنها وقبل الوكور عند أبنيني but I've seen it I love you قال محمد فيه دعاء محمد ليس فيه دعاء معقد دعاء في والعوذ المقال وهو الأوض بغير في الناس من غير المؤقتد غير غير الحديث غير هذا الوارد قلنا بسلام الله نحن نعلم مقال عمراض الحاد على القيام هو الأوض وغير وغير محمد من غير ودعوه يعني i am the one who sent the light to you. Man, you have got a different part <that> of fruit, so and the universe from the light of Allah. You know, I've got that's what I need. I've got something that I need. So now the is proving the mind. So you to be strong enough. That is it يا رب منا عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم من دائره لديننا وصلتنا عنك صل الله على وسلم لم يرح قبله ولا بعده وروى محمد بن سلمانه بن الله عن ابن حنبل في فوات عن في معارض بن عن وقد كانت حديث انس اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد على من العرب تراجع باكوان مع سي حين تلو الشيخ لما قمت علي بني الله نفسد عنك على الناس عليش فقال على عديد المعمال له وانا قمت مجدد فلسا انا لنتابع الناس صلى الله عليه وسلم نمضي ونفجر بعد الناس في ومنذر المسلم الناجدة قمت الإيمان في صلاة قال ابن مرحل الحديث العمد عند مواجب في الصلاة كلها وهذا في كل صلاة المواجب هذا قلو في نتهابك هذا لا في المعارف الدينيه من غير الله الحافظ الذاكر كتاب الله في صلاه <تصفيق> الفجر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يجزاهم بالخير ويحفظهم من, من العذاب في الدنيا والآخرة. ما شاء الله. دعاني من الله شاء في في وريحين من ضمن مجموعه من المدافعين عن حقوق الانسان في العراق والمنظمات الجويه في اول السنين ومثابهه في من يسقى يسجد ولا ولا لا يحمي يحمي ولا يحمي من لا لا ينصح ولا لا ينصح من لا يجد لا يجد لا لا وذلك لا يتابع على لا من ويأتي لا يتابع من يقضل من سوق وصارت الكثيرة الخامسة وثلاثي لعيد في السواقين على الخمسة ثورات أيضا من سوق ولمختار أنه يتحف الخامس بقيمة الله من جد حوق أبن عبدين أي عدد سواعدت أو يبعد من يجلس يجلس حتى يجلس ويجلس شدد يجب اختيار البديل الثاني. بناء رؤيته عن قراراته البارحه لا يمنع من قدرته. فهل يمكنه ان يمارس؟ يعود الى الكويت. عندما جرى رؤيته بالقرار يعرض قيم. سيخمسني عروضه 재미jeca. Nie ta jed filtRA. się